وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه و أ ز و ا ج ه أ ف ض ل ص ل ا ة و أ ت م تسليم أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل ب د ع ة ضلاله وكل ضلاله في النار وعليكم ب ج م ا ع ة المسلمين و إ م ا م ه م فان يد الله مع الجماعه ومن شذ شذ في النار والعياذ بالله ايها المسلمون أ ذ ن الله عز وجل بتغيير وجه الارض وتعديل خط التاريخ حينما اضاء ب إ ذ ن ه نور الهدى وسرت إ ل ى نواحي الكون البشرى بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم خرج الى هذا الكون وخرج معه نور أ ض ا ء ت له قصور الشام في يوم مولده سقطت أ ر ب ع ع ش ر ة ش ر ف ة من إ ي و ا ن كسرى وخمدت النار التي يعبدها المجوس وانهدمت الكنائس حول ب ح ي ر ة ساوه بعد أ ن غاضت حق ل ل أ ر ض أ ن تفرح بمقدمه وحق للزمان أ ن يفخر بمجيئه بعد أ ن غرق أ ه ل ا ل أ ر ض في ظلمات الكفر و ا ل و ث ن ي ة وظلمات الجهل و ا ل خ ر ا ف ة وظلمات الجبروت والتسلط على الخلق أ ش ر ق فجر جديد وتنفس صبح مجيد ليبعث ا ل ح ر ي ة من قبرها ويطلق العقول من أ س ر ه ا وينقذ ا ل ب ش ر ي ة من جهلها ولد سيد الخلق و أ ف ض ل الرسل وخاتم ا ل أ ن ب ي ا ء حبيب القلوب ولد الرحيم الرفيق ب أ م ت ه أ ط ل على هذه ا ل ح ي ا ة ص ب ي ح ة يوم الاثنين التاسع من ربيع ا ل أ و ل لعام الفيل وقيل الثاني عشر من ربيع ا ل أ و ل ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء أ ي ه ا المسلمون كان مورد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته مولدا لنور ا ل إ س ل ا م وضياء الحق المبين الذي تبددت به ظلمات الشرك والكفر وزال به الران الذي طبع على قلوب كثير من الناس أ ي ه ا المسلمون تشتاق النفوس إ ل ى الحديث عن الحبيب وبذكره ترق وتلين القلوب وتطمع, وتطمع النفوس ا ل م ؤ م ن ة إ ل ى رؤيته والالتقاء به عند حوضه وفي الجنان ن ش أ حين ن ش أ يتيما واليتم م م ا ر ة و ح ر ق ة لا يعرفها إ ل ا اليتيم فكفله جده ثم كفله عمه أ ر ض ع ت ح ل ي م ة ا ل س ع د ي ة في ديار بني سعد نزلت ا ل م ل ا ئ ك ة من السماء فشقت صدره وغسلت قلبه ف ن ش أ ن ش أ ه طهر وعفاف اشتهر بين قومه بالصادق ا ل أ م ي ن ولم يتجه يوما بقلبه إ ل ى صنم ولم يعاقر خمرا ولم يتسابق غ ي ر ه إ ل ى النساء ولا عجب فقد أ ح ا ط ت ه ا ل ر ع ا ي ة ا ل ر ب ا ن ي ة و ا ل ع ن ا ي ة ا ل إ ل ه ي ة وهيا الله له الظروف مع صعوبتها وحماه من الشدائد مع حدتها وسخر له القلوب مع كفرها وظلمتها ولما بلغ ش د ه وبلغ أ ر ب ع ي ن س ن ة هيئه ربه ل أ م ر ا ل ن ب و ة وحمله أ م ا ن ة ا ل ر س ا ل ة وكفله بالبلاغ والتحذير لا ل ط ا ئ ف ة م ع ي ن ة أ و مكان محدد بل لجميع من في ا ل أ ر ض العرب والعجم ا ل إ ن س والجن إ ن ه ا لحمل عظيم كيف لرجل واحد أ ن يبلغ هذا البلاغ ويصبر في سبيله على المشاق يا أ ي ه ا المدثر قم فانذر ك أ ن ه قيل إ ن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا أ م ا أ ن ت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك وللنوم وما لك و ا ل ر ا ح ة وما لك والفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح قم ل ل أ م ر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيا لك قم للجهد والنصب والكد والتعب قم فقد مضى وقت النوم و ا ل ر ا ح ة وما عاد منذ اليوم إ ل ا ا ل س ه ر المتواصل والجهاد الطويل الشاق قم فتهيا ه ن ي لهذا ا ل أ م ر واستعد إ ن ه ا ك ل م ة ع ظ ي م ة ر ه ي ب ة تنزعه من دفء الفراش في البيت الهادئ والحضن الدافئ لتدفع به في الخضم بين الزعاع و ا ل أ ن و ا ر وبين الشد و ا ل ج ذ ب في ضمائر الناس وفي واقع ا ل ح ي ا ة سواء أ ي ه ا المسلمون وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل قائما بعدها أ ك ث ر من عشرين عاما لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا ل أ ه ل ه قام وظن قائما على د ع و ة الله يحمل على عاتقه العبء الثقيل ا ل ب ا ه ض ولا ينوء به عبء ا ل أ م ا ن ة الكبرى في هذه ا ل أ ر ض عبء ا ل ب ش ر ي ة كلها عبء ا ل ع ق ي د ة كلها عبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى عاش في ا ل م ع ر ك ة ا ل د ا ئ ب ة ا ل م س ت م ر ة أ ك ث ر من عشرين عاما لا ي ل ه ي ش أ ن عن ش أ ن في خلال هذا ا ل أ م د منذ أ ن سمع النداء العلوي الجليل وتلقى منه التكليف الرهيب جزاه الله عنا وعن البشريه كلها خير الجزاء ساومه قومه على ترك هذا الامر وعرضوا عليه المال واغروه بالجاه فقال قولته المشهوره والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك فيه ما تركته ثم استعبر صلى الله عليه وسلم وبكى كم عان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليبلغنا ا ل ر س ا ل ة وكم صبر وهو يؤذى, يؤذي, يؤذى في طريق ت أ د ي ة ا ل أ م ا ن ة ف أ خ ب ر ن ا عن الرحمن وعلمنا عن ا ل إ ي م ا ن ومهد لنا طريق الجنان فنحن نعظمه ونجله ونحبه نحبه محبه نقدمها على م ح ب ة المال و ا ل أ ه ل والنفس والبلد أ ي ه ا المسلمون ا ل ص ح ا ب ة ا ل ب ر ر ة ا ل أ ط ه ا ر يوم أ ع ل ن و ا الحب للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هذه أ م و ا ل ن ا بين يديك فاحكم فيها بما شئت وهذه نفوسنا بين يديك لو استعرضت بنا البحر لخضناه نقاتن بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك إ ن ه الحب الذي دعا صاحبه إ ل ى أ ن يقول هذه الكلمات النيرات والله ما أ ح ب أ ن محمدا الآن, مك... الان في مكانه الذي هو فيه تصيبه ش و ك ة توذيه و أ ن ا جالس في أ ه ل ي إ ن ه الحب الذي ملك قلوب أ و ل ئ ك ا ل م ح ب ة ليست قصصا تضوى ولا كلمات تقال ولا ترانيم تغنى ا ل م ح ب ة لا تكون دعوى ب ا ل ن س ا م ولا هياما بالوجدان و إ ن م ا هي ط ا ع ة لله ولرسول الله ا ل م ح ب ة عمل بمنهاج الرسول صلى الله عليه وسلم تتجلى في السلوك و ا ل أ ف ع ا ل و ا ل أ ق و ا ل قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم و إ ن ك لتعجب من أ ن ا س فرقوا بين النورين وخالفوا بين ا ل أ م ر ي ن فهم يتذكرون ولادته وسيرته ولا ينسونها وفي المقابل تجدهم تاركين ل ج م ل ة من شريعته ومقصرين في اتباع هديه فحري بنا عباد الله أ ن تكون ذكرانا لمولد نبينا كل يوم و أ ن تكون هذه الذكرى ذكرى لسيرته وشريعته و أ ن يدفعنا ذلك إ ل ى الاقتداء بسنته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 من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عليكم بسنتي و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها ب ا ل ن و ا ج د و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر ف إ ن كل م بدعه ضلاله فمن أ ح ب الرسول فليطعه فيما أ م ر وليجتنب ما نهى عنه وزجر وعليه أ ن لا يعبد الله إ ل ا بما شرع قال عز وجل وما آ ت ا ك م الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا و ب د ع ة المولد النبوي التي أ ح د ث ه ا الناس في القرون ا ل م ت أ خ ر ة لم ي أ م ر بها صلى الله عليه وسلم ولم تكن من هديه ولا من هدي أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقونا إ ل ي ه هي ما سيحتفل به غدا على زعم أ ه ل البدع في بعض ديار المسلمين وهي من بدع ا ل ر ا ف ض ة الفاطميين العبيديين في مصر قديما حتى قضى عليها صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي رحمه الله وبقيت بعض هذه البدع في بعض ديار المسلمين فنعوذ بالله من البدع ما ظهر منها وما بطن وليعلم العالم ب أ س ر ه أ ن ن ا نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم ونتبع سنته كل يوم و ل ي ل ة بل في كل س ا ع ة و د ق ي ق ة ولسنا ك أ ه ل البدع في يوم واحد نظهر محبته اللهم احينا على سنته واحشرنا في زمرته وارزقنا شفاعته و أ و ر د ن ا حوضه يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم اعز ا ل إ س ل ا م وانصر المسلمين اللهم ع ز الاسلام و ا ن ص المسلمين واذل الشرك و ه ز م المشركين واقمع أ ع د ا ء ك أ ع د ا ء الدين من اليهود والنصارى و ا ل ش ي ع ة والشيوعيين اللهم اجعل هذا بلدا آ م ن ا مطمئنا رخاء و س ع وسائر بلاد المسلمين اللهم أ ص ل ح امامنا إ م إمام ا م المسلمين واكلؤه برعايتك وارزقه ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة التي تدله على الحق المبين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم ا ق ف ل لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وثبت أ ق د ا م ن ا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ا ق ف ل لنا ولوالدينا وليخواننا المسلمين ا ل أ ح ي ا ء منهم والميتين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ا كنا من الظالمين اللهم آ ت ن ف س ن ا تقواها زكها أ ن ت خير من زكاها أ ن ت وليها و م و ل ه ا لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت إ ل ه الحق سبحانك إ ن ا كنا من الظالمين عباد الله إ ن الله أ م ر ك م ب أ م ر ب د أ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته ا ل م س ب ح ة بقدسه فقال عز من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه واصحابه وازواجه الاطهار ما تعاقب الليل والنهار عباد الله